أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعطلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن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 117. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنبون 118. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِنْ تُطِيعُوا وَصَايَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ خَيْرٍ فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا كَبِيرًا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 وهنا كم أفر عشر عشرين رجلا سعدا كنا صابسنا تفسيرك القرآن الكريم كا لحية من آية ضربك قلما آية دافري يا فرسنا ضربك بالله من آية صورة البقرة كملة آية الصلاة يا كم تنبأ وكوبي هاي من صورة نفسها مثل صورة البقرة كمل عشرين يا روكه يسني هاي وعين دعوة وجيرني بني إسرائيل كسبوا في بلوغ هذا رب سبحانه وعزة وجلة خصوصاً نموين في بطننا أأ بنو إسرائيل يقولون علينا هي العصوصين علينا إلها منعمك سواء قصدا أو رميا أو رعاة إننا بس كف وما فيه إنغو رجعي لذا كسرناه إبراهيم وسطاً إن أودك في عنا أنكودا يعني أودك في عمان أوددولي أن كل يحنو أو ترغي لوجعل يسينا يو في عن هي أوددري مرين هي ترغي للا عجز قرينها يو دكهم هي أوددري مرين الترغي والترغي للا عنصره ووئ وإصلاح بشرك أفقصي وكف عنا لا قيبل إنك قاول وعين مرين يقول المولى فَذَكُرُوا وَتَعَالَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذكروا. اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوا وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا هَوَارًا كَافِرِينَ به. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حَبَّ فنت هو ابو ظيره لغو دارين فنت واحد و اينن بين لغو دارين واحق واحد و اينن حرام لغو دارين وعصاها او وحد و اينه فاجله لغو دارين بنشر اداطي شو جاي او قذاته ان سرق شي عن ادو اكثر قدرتها انا هين بيعن ادعك لك قدرتك الحق الشيء صادق. الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول بحق لا كل كحق إن حقما الله قاتو وأن رجدا إنباط تلك وترتموا الحق وأنتم تعلمون ولبن حق الله صمري ولا سيقري يدل أجيء وحل قرينا حقين ويجيء وحل كرمينا حقين وحق الرئيئ ما شاسوا حنفت إذا كم وقنت قفك هدوكي كيما دقف علم لهين يا ذو كيمه دوق علمي لك انكر درم من العالم وهو قفوا يقان اوحوا يقان دردرى وانتم تعلمون جقرن انسان لكن قفوا هوغي هو هو قدر دردره درداري في الجه اللي كوارو ايا لاغا يابا وتكتبوا العظه وانتم تحلموا قائم الصلاه مع الراسعين هل كان مريني قالك قال تعالى. فبوحي لسبحانه أتأمرون حداتيين بني إسرائيل موحى أطفال إسان أن أسعرب بالبر حميل محمد لحميل أو تنسون أن هالمون إسان أنفسكم نفق فلا تأمروه نفتي أني مفر إسان سمافلك وأنتم يدينك بني إسرائيل تطلون الكتاب ثورات بعد أخرين إسان حرفت كوا إسان وحدنا أكتهم ثورت وحاقي كشكتين أبقى أبقى يأدي مدى إسخلافسية أفلا تعقلون الصواة فعلكم وعاد صمينا يسان حمانتي سمك سن سيسمية وعايا هاي دم إسرائيل مدينة دمائية يهود دينه نوال يقينين فتك عربت انت اي مدى وحيد اي من كان معامل ليلا ومن عقا كتاب القرآن كاللسيي وكتاب عقا حداد عربتي غاعة وأدين الراعي انما النبي ساك في عنم وسليله يا كتاب كتاب في سكه عن او تورات ليرا او هراناي سنه وحا مركي يجي ايجي كخو جيي محمد, محمد نواتقان كتاب في سنه واتقان او انجيل يا تورات وننبه ده رسولك عليه الصلاه والسلام كل اسم اخرين دونته ايات او غدام بايسه سوره الف محمد الرسول الله والذين آمنوا أشدوا على الكفر فحما بينهم تراهم كأن سجدا يرتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود انت اثان اخرين ذلك مثلهم في التوراة انت بتوراه ذكرت ذلك انت اثان اخرين الله, الله تعالى امم الرسول إلى ليسو غار سيماهم في وجوههم من آثار انت ذلك مثلهم في التوراة تلمانت إله أم محمد أم ديسة كبهي توراة كقرنين إنجيل أعيمها دمت ومثلهم في الإنجيل كزرحين أخرج أشطاه فآزره فاستغلد فاستوى فستغل على سوقه يعجب الزراعة ليغير بهم الكبات إنت أنت من التوراة الكتيلة إذن توراة يا إنجيل أصول في أصعاب تواكل أسنائي كلك كتبتيني وأغرسنيتين محمد رسول الله إن يهينوا أقتي عرفتني إيمان فريسي أنكن ما فريسي كل كثاف خل محله جرا أتامرونه موح فريسان أن أصدقك إنتي كله وعرب يهيلملا بالبرى صمافا بالري أوان ماح بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم محمد لهما يلا خاو يعرب فريسي أو كثاف محلنا ميزين أنفسكم أذيب النفتي, ما النفتي مين ما علمتنه والنفث هذا وح كعجوله وقاعج المياجدة هذا فدال عقيل علينا يسون هذا كبر هو أنفسكم وأهلكم لاره كل كأذيب النفتي ما فرتين وعادت لك الفريسي وأنتم يدينك ما واحد آخرنا الكتابة تورادي إنجيل بعد آخرنا أيضا وأكويا لنا وأكتين أفياد ميس خلاف سنة ما أقرأ اولا كان غره انتبه للمدينه وعاكسه جميع ارن تنين ينجوف في عيناي قوا سائلون وعاتميستان بصبر الدلغات يا وصلاتك جوع لملا ان ارى اللوار المهمه اقول لمد الجارو صبر يا حفظ على ما تقرأ لقد هذه العباسيه وحا اي قوم سنهس وحا ثالث نف وحا اي النفس اللهم مارة بالسوء نفع مانا الكفر إذا من أجمعته كل كنقصة إنا ذن راعي الدين ترعى له عقله ترعى له عقله الدين تولا الكوسة جايين نف يا سايقان يا هوى يا دين نحنا الكوسة جايين كون كسر قولا الراعي الدين يا عقله ترعى كل كصبر كسب حق يفوز الصبر على طاعة ان طاعة إلى هو كفر يجوز شري إذا لقو صبر والصبر عن المعصية نفتاجل ان إن لا لقى صبرك والصبر على البلاء والقضاء والقدر ما سيبون في سمى باكين ما انا قال يقول دخا اهلكه او كدها اولادها لا كلها ادنيا ولا كلها صدق عندما لوم صبر الله صدق اسمرك اذ كنت صورت انما يوفى الصابرون بغير حساب ليس لفوابل من ادموا ثلاثه واصدوا قال رسولك عليه الصلاه والسلام كلما عذبه امر لا دري إلى صلاة وأحماشآكله قال بعد أي مادين وتكنجل كل كلمة ما توصل بينك وبين ربك وحي حسابته بمزيلة في التليفون وكذا تلادو تلافا ووجدوا مشاكل عبدك ولنجد أبدا ما جاءت قنيله ودريسا كل هذا مشاكل أرتكب ولا تكله سراد تلافون وعلى اسمه لما أنا على كالمجد تنتي لبنا تجاري أظلمه واستعين عسى الميسره تصبر دولغا انت صبرك مشاكلك واحد اسمه ايينت انت المصيبه اللي جوجته انت صليت سفر وصلى فكشف الميسره هي انا مراديه هي اوليه وغد مايين وانها جمهور علماء المفسرين علماء انت تقول قبل إنها قبل انها ضمير كده انه صلاته سلا دوا إلا على الخاشعين تدخل إلى أخو جنا وأمر كسي النالي يسكن هنا فقصوا مخفله أذى الله رجلا منكوا أخو ذي ذي يننك ألا مع كل شليل إن هذا أصفر رجلا لقيا رمت بعض برصان وعيان ومسكينا لقبي قام قبي أرى سفوس قاتلاتينا ما هذا في ماركنو روحه بدل عكفونه وهذه لا على مفروضها حق الجولة كولد حق إبهامه الآن عقب السنة ماركوليا يا شرافي يا مساجد يا الله عليك عشين ما زوجها رفوليس دلعيني كذا عايزه أرض طريقتها حد يإبهامه كل حمارنا أنا على ما كان حاول قبلنا ماشي من مانكره لو ما سهلين كل كأنا حفصيل لما أدوه أول إنها إنه إنه إنه قنا مأموراتك البدناء إلي يسفرها إنها مأموراتك الشريعة إلي يسفرها أممني إلي يسكربها قفت إيمان كجر إيمان كمحرقة إيمان كمتار الحسابية إيمان هنا ملكو كجره تعالنا بقوله أتكانه إيمان كهدوه أيها تخربانك وحفة بحرك الله فولاه يقول أنه أصدق الله إليه يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح سبيله للإسلام كم يريد ايوب له يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يسعد في سما خير بعد لسوكه اركوفو لا يري ولا كل كان شرع صدر قلبه ايمان له واسعيو هو حق الله كو جعله نور يغبق الله في القلوب شوبات اللي قوم ما يسويوا الم نشر لك صدرك حبك قام واسعين ومحبتك جمع لكن ايمان انت اللجاعي لا بتيسا والله مايري جمزل لهم مايري ووحي على قرح وحظ الصيطان لقد من ميري يا ايماني يقين لقد من ميري إذا انت راحوا سابريا واعفضوا دماء كلك وإنها مأمورات في الدينتي إنها, إنها تكاليفة شرعية إن الأمانة لكبيرة وألوصها إلا على الخاشعين ادخل الى اوحي الحلم الرب يقول ادخل حلم هو غرايم خشوع واو اي امور القلب ان لا تخرج من اسكوري الجوارح او هدي قلبكا او سنجوين حنينه ما حاسلاين صبناها على يسره وسلام مثل كنا اسكنت كرنا بنا كل الذي يا سلاه ايه اركن وحين لله هذا لخشع جوارحه قلبي شاهد الىك عليا او سلاد عادل كن هي حينها مدقاق كنان قلبي يسيئا مقل وديا اللجنة اسمعه وقمرك إنه لقاقة يووح سمينا موضة قل كددت إلى قلبي غوضة كنح لي هاي توارئ ذو ذني إلى فليني يأي فلان ووح أن لك الرضان وكاران ذكا سموبي الشريعة فلنت يدأ وما فلذك لو مستعينوا حتى الميزتان بالصبر والقادي والصلاة تكشو وإنها تكاليف شرقه لكبيرة مدوي وفقيرة وعروسة إلا على الخاشعين إلا جدك أهوغنا كوركو وإن الَّذِينَ أسلين يَظُنُّونَ الذين خاشعين يظنون ظنك إنت الله إذ لاقاء حقيقا لبوضا يظنون معنا يوقنون سبناي أنهم إياك ملاقوا ربهم خببت ولدك المنائيه وَأَنَّهُمْ من يد اليه الى الله راجعون وكلا بنا اني هو يقين الموت فكلكم سروعا واوايا من اركان الايمان التامده اركان الايمان والى سدا لبا قولوا الايمان بالله واليوم الاخر انت من بالله واليوم الله إله إله أدونك أدون كأدون مسكعين ما نكبوها يوم سلوقي سلخني سواحدة لكن مركوس كتما شلينا الحرام يحرال إيه حق إيه باطل إيه رم إيه بن وأركع قادة قلبي في صقيامك فما زلت إلى هنا كما قلبي في يالله كلكم قلوا خاشين توا وادت كقلبي وادت خبرواي إني إيه بريلا كل وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي تُقَرِّبُونَ إِلَى جَنَّةٍ زُرْقًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَٰهِ هَٰذِهِ الْجَوْزُ الْإِيمَانُ الصَّائِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ لَبَدَنَ قَوْمَ قَائِلَ كُلُّكَ لَوَدِيَّ كُدَادَلَايَ بَرٌّ إِلَٰهٌ لَكَ الْمَاءُ فَانْكُرُوا حِسَابَكُمْ إِلَيَّ دُوكُ محاولك ما تعلق ليه رسولك هو النوسى كينك مقرني لا تزال قدم عبد يوم الغيامة عند الله حتى يسأل عن لا إلهي أنت المهور دعوتي الماشي ماذا أفضل؟ أدلو أفر سؤال في جواب النووي أفرت معي ترى عن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن أمره فيما أبناه ومعن ماله من اين اكتسواه وفيما انفقه هذا هو عدت جوابي سيقا قدر يا ابن عمري وكنت راذا الى اكسية رفاتنا ادقارتي صدنا ادقارتي افورتا كنت لعلم بقرات قارتي عن عمري فيما افنا عمري اكي انتاذ مريسي رسول لما يستوعب بوقتين ما ادكي بوقتين موحي اللو ابو ري عباده ما سوحبا وعن جسده فيما اضلاه تلك العباد اللو ابو ري وانا دماذي تلكي عنده انده انده انده انده جيبه واجه جميه محادك جيجا بيسر موحي اللوغو تلق لي اي اذا داهي ما سوحك لي وعن علمه فيما عمل فيه بيانت ايني بناني حنتب بناني سيند بناني خنرد بناني واؤقيدا مكو عمل علمي من اي وقالك وهنا وضع حلالا مخلوق صوكرا وفيما انفقه كبيرا الحقات مارسة قلك دسة قلبك فوها واسعالين هايين قلبك عواصبها دين كتيرين قلك دنيا قلبك دركوا لا ليسا الذين خاشعين تظنون يقينين أنهم هيك ملاقون ربهم كبيرا طوال لكل منا إليهين وأنهم هيك إليه إلى الله لا إلى خيرهم أحد الله بنا وكلمجر إن هاجعون الله بنا هو يقيننا وفيحاسبهم بأعمالهم ويجازيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر يصلك هو النوشيجي الناس مجيهيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر تبنا هو النوشيجي فمن يعمل مثخ على ذرة خيرا يره فمن يعمل مثخ على ذرة شرن يره أتلاوه يا ابن الإسرائيل يمن في القصة ذلك ابن الإسرائيل ومضحت أحدنا الله سيب الله مركلا قال تعالى نعمه ينواه ينواه ينواه وقال لكوك اللي سيدي وإلى شنك أردت فأي مانيس فدوحوا يا بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سيدي أذكروا حصوصنا وكمها الأية نعمتي أن إذا الله برواقض التي برواقض أن أنعمت برواقضي عليكم أنك كركين ما إذا برواقضي وأن يعني إذا فضلتكم وعند ككور مريي على العالم من أعظمنا على يدك ملك على العالمين بني إسرائيل مدانا كفض بذل لنسي قوله تعالى كنتم خير أمة أو مدان لو كلك خير أمة أمة أم المحمد ما شأنه أني فضلتكم على العالمين عالم كيلن نرايهم عمي يا خاصة لك أمة محمد انتكرب بني إسرائيل أقوكهم البذن أما هو عالمي زمانهم قلكم موسى النولى أي توريسوا دقيته أي بنساء البنائي وماذا نولى يقا أقوكهم البذناء وربي أقوكهم وقال رؤية النبيات قياة الدينية وقياة السياسية في سورة المعيدة يعني قلت جدون إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا المسى الله عليكم اجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يتحد من العالمين سالة الهو قلني احناي قلك وهو افضل فدن أصل امطفعه عربي يا اسرائيل وراء له واحكل للي اسحاق يا اسماعيل آكل للي لفضغ اسماعيل يا اسحاق ابو الأنبياء للي قلك ايقاي النبي قلت عسى الرب يرواني أني كإباء فالله تكم وإذن كرمريا نعمل ينبضان هندنسية على العالمين ونكا للنوجهين وطبو وحتى لو ستان يوما مال مال انتي قيام مال الحسوسين لا تجزي أي واحترين نفس النفس عن نفس النفس كلا حقا شيئا وحظا مال انتاس قيامه أي النفن النفتك لو واحترين مال انتاس قيامك عبصة والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس للنفس شيئا والأمر يومئذ لله فلا مالك أثابة وحانك أنفع قلب سليم هذا لدورة يوم لا ينفع مال ولا بنوم إلا منة الله بقلب سليم كن فادجلي عن الكفر والشرك والنفاق والكبر والعجب والعجب وصوت لله وحان اقل بي راجل لا دغتا يقين يا ايمان يا طاعه اقل بي راجل لا مبوخيا كل ما مرنتك افسد الا تسي نفس نفنا وحترى هل النفس النبكره عقد شيء واحده ولا يقبل ان لاو غلاني منها نفسي شفاعه ارجو ولا يقبل ان لاذي منها نفسي عدل اسرج ولا هم عند كنقني يوصلونك هو لوكرك ليش يوم القيامة لوث المامي وحي خلاف سنتي يوم الدنيا تماما يا الأخراف صنّت هاي أو وحيارهن لافينا أو عادمك اللي يشود دافعه أو هذي أحد لذي هاي أولاد لذي هاي الملاذ هاي أصحاب لذي هاي بباكين هذي ما تقول أي كارثة بنك أنت هذي فوقهم ما تود أخيار درساتنا أخيارك إيه الرجلا دي اللي أكبره أنت اليوم ومعام الحمام أشعر فيها سكجانا هذا العلوش بحيثه إنه المهدان لقياه قلقا مينان العلوش جري وان أخيار جري وان المؤذير جري وان الدنيا جري ووحفو قد بنا ما نمتاز ووسا جريم إلا الإيمان والعمل صالح وصدق الله يقول والعصر إنا الإنسان الله فيه خسرهم يألغى رفك إلا الذين أمنوا وعملوا كل قلقا الإيمان والعمل صالح اللي قد يا بني إسرائيل نبي أعطم أهل ورتيسي يذكروا واحد حصوصتان نعمتي أني قال الله برواق ليدا التي نعمد أنا نعمت برواقيي عليكم كاركينا وأني أني جائبا فضلتكم إن أذنك إذنكك لديس النعمة بيرادة على العالم إن أهو كاركيس أهو كفاضلي إذنك كرمليي بالملوك والأنبياء هي أدوية ذا لفضي بروها قد يذيبا وتقول حصوصا يوما مالي إن لا تجيه واعتره نفس النب عن نفس النفط لحاجة شيئا وعظة ولا يقبل أن لأقلاني من النفطة شفاعة مرقو ولا يؤخذ قول هذا الملك شفاعة ذا لو أقبله فالذي وايتاز قرانك هو أشيكي إياقين هو أشيكي إن إجراد المالي من حميم ولا شفيع يطع قولك الأركان قول هذا المؤمنين و اي شفاعه عيده انت شفاعه قال لكم اجدتو انت لو شفاعه انا قال لكم اجدوا وع الشفاعه يا وح لو شفاعه لمدا بالمؤمنين لمدا بالمؤمنين كل كما للظالمين من حميم ولا شفيعه يضع يذه مالا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد ايت كلمه ما تنفعهم شفاعه الشافعين وحاسوا دن كل واحدك ولا يخبر منها شفاعة ولا يخذوها الا قاضي منها نبته ادل اسفراجه الالف ولهم اجل ذلك نقنين يرسلونه جو اللوكر كار اسك الهلالي امان تطو كلنا جينا نعمه يمكن لو كل ليس بني إسرائيل خصوصا كما هذا نقل لها عبد الله وتهنا كاملا نعمد امور رئيسه وضاير خلق عدم وجودي تمضي فرعون دع انت كهايل فود لا ينجري يقب من إسرائيل إسجي يأيضا دورا إنت إسجي اللبادية با... يقين اللبادبادية وأنعمل كباب وإن الوقت حصوصا واذكروا وعال حصوصتان إن قرت آن نجيناكم أذنك إذن سمتبع إنه إن بادبادين من أهل فرعون فرعون يدد قاضي يعني إنك بادبادين يصومونكم أيضا إذن بانسين السؤال على أذنك إذن سمتبعنا بلن معاكم بلن. مذبعونا فرعون في يدرك زوحي قو رعي جيران أبناءكم ويلشينا ويستعيون وحيس كدع في جيران نساكم ناديهنا ونجاها ذي قوزنا لقا ممارمين ولولا لقا مقبين لكن منك حمنا وقبصنا سانا ويلش الله قو رعي جيري وفي ذلكم الانساء قدهدي وحا قدسوغا بلاهم بدبادين في الليين بدبادية من ربكم خب حديث كثمدو عظيموه وفي ذلكم ولا في جماه وتلنجرته كلام دباثو قيدين جراوي وينك مربي قدين حاجه سلاين كدي ربي حبي موي كل عامي موي كلو قال رئيسا انا كامله وراي سمدانوا يغو دي ليسنا تعال دبن انكو جيري و عذابه ما كدي جاي اي يا الهي فرعون يقدسين الربي يجينا الا بد بايين وين وقت حضور بني اسرائيل ان جيناكم ان دين كرين من آل فرعون فرعون يدرك السبب كي يقولهاي هاي إنك يصومونكم يقولون إذا تنسين سؤال على على مكة أبوها أبوها إذا بحونا وعي في جل سيدك الله سيدك تكرك تسينا نبي الله إبراهيم كلكم كل رجال يسوع ملكي جورع كوجري يا إني يا رأ في المنام أني أربك أني أذبحك مدين عمروه ايوه اني اذبحكم يدي لكن ما شاء الله كيتي ما دبر اذا طوا يوميا لو قومي يومينا لو قومي دجري مره هو ورجه يذبحون يا ابو فأبناءكم ابناكم ولشينا لماذا ملعون كان وريوداي لو بقي صار قال شي جاي انتو ريوداي او كوريوداي دب انه مسركه كاي اقليه بني اسرائيل بدبره كم الكنز جناي أي غفته و ايه وحشه رايو كل ميه هل يفصل الرياضه كان كل شغله بوخرني هذا ما شيء مسما لهني ما درني هو اللي سماه كان في مادة لنين. مادة لنين. جيزه ترى كان والله هذا اسهاني قريينه بي اسهاني ويلا شغله غرو ايي شنو سبب أكريا حدوكا مرينة وها كوكرا كاع فرعان يوميس قولكا والله فيها بسر يذبحون أبنائكم ويلشينيكا ورعين جلين ويستحيون النساكم قبضا حونوال لكا مقبو حكونا مقبونا عين خدماتكا وظل لكا ممارمو واجل عني وارتكا دافيش يستحيون وحيكسر ريقا جلين نساكم قبضا حلقين نعمل الله بطن وطنا، بدي فرعون يدخل يسيروا جها لقي، إلى قيصر لا كلا دمبلي، أيديه يسخرفونه، أي بناناتي، أننا أنجزي لوكي، يا ليه مر لا تخافوا دراكن ولا تخشى غرقا، نعمل الله بطن وطنا، وقت حجوزة بن إسرائيل، أن فرغنا دمبلي، بكم بسبابكم، البحر، البحر الأحمر، أبدي كل سما بريج الذي يجري هذا هو البحر الأحمر. أغرقنا عند بالاي بكم سبابتينا البحر بضي يعني انكر الله اني حدا بضي كر بالله اني فانجيناكم انكم وايد ثم تبين عيني واغرقنا فحان حفي المي في حول يد في ستاكر راسي تنظرون من من جوه هو ادوق اديكو لغير لكن هرص هذا الدين موجود الليلة أريجنا اللي كليه خبسته وتفرج عليه كل كوا تنظرون حديث كلام بنو إسرائيل في العون هذا المبلغ كلاما ركوجا إسرائيل ياي ما روحوا ما علمت لكم من لاهي غيبي ما أنا ربكم ولا على فك في عواضتي ميال في سبالي في سبأ وأغرنا على في العون وأنتم تنظرون وتدور يزلموه إن يكواي كل كوار نعمل لباد أنا وعاقي هو جاي برواق دواي الفيرسات إذا برواق اللباد نعمله لباد نكمل هذا وقت ويد وقت فرغنا دمبل لي بكم بسببكم البحر بدي يعني ذين كنا دمبل لي خان جيناكم هذين كواي بتبالي مني وأغرعنا وان ما شيء مني آلاف فرعان فرعان يدك ليزا وأنتم ذين كوا تندرون فينا برواقك كلا نواتنا صداح غورج لدادي أي فرعان يا جديش مسر او سداد يودغن او مال يا مغاس وخي يالاي له غعانتودا لغالي خمس من جنات وعيون وضروع ومقام من كريم ونعمه كانوا ضيافات كذلك ورثناها قوم اخرين تدخل لبابيه ما ببلد في وادبي هو نجا عندو للغالي حتى يكون غعانتو نبي الله موسى صود اخضر من كتار عدم حسين جوابين البلد كطور السيناء كتابك إذا اللي قولنا قلها هاي طوربها اللي قلت بينا مالك عني إيمان لبادوه مالك عدم قادين لبادوه يجبنا حسين نستان موسى إله واعي سيطوراد لهوسو الدجيو ويقوله هما وإذ وقتنا حصوصا وعدنا أن لبى الله أما وعدنا أن يباهنا لبدا قروه موسى النبي الله موسى أربعين الليلة أفرتنا هذين بشد الخعدة أما سيئتان صد قريتهم كعرفوا الرزم خل في وراء سراثين ليلة وأطممنا عرب عاشرين فتمنا ميقات وأربعين ليلة فتمنا ميقات وطوراتهم معنا أفرتن كيها بين اسمه وصنبغنا الجديد سباستي وإلى إذا الآن هيك أذكر إنتظارك كل شيء اللي بدأ دي هذا غزي اللي بدأ دي بلدكين اللي الحمد لله الملك واردي موسى نسجان هب يا إنتي لا سمعت هذا إلهكم موسى ويد وقت وعدهنا أن لا بلناي موسى نبي موسى أربعين أفرت ليلة حنين يا له وموسى ماشي كله أفرتنا بمعبر المياه ثم خرجنا إنتو خلتم عدي على العجلة دي سناهي ولا سميء أت إلها من بعده حدوم موسى تري كجدال اسمقيه وأنتم أديمك أبالي مونا أرين تسكو كدران ويا ذي ذو الميكي هو ينعي العظيم ذو الميسي حقيم أذوال قيمته هو ينشرك وار أت إله من بسي كله إله ما ذو المي أديم في عملك سمايا أي حق سيبا كل قاعدين قوتاس جوعار دارن، أساس يشوف، حتى أساس يلعن نفسيه دي، أيدينا لا عفني، ثم كذا عفونا وعفني، أنكم حقينا من بعد ذلك، أساس أساس ما يصير قلاش، وأيدينا عفني، وأنا موي عفويلة، كيف كذا شورها بيكون دافو، نعموي لعلكم تذكرون لي كي تذكرون إلى إنا توما لسان درادني، سنحصوص نافو. ويجعلنا قفه قران ويجعلنا قفه قفه يعني قفه قفه قفه قفه قفه قفه إذ موسى أنو يبهنا أربعين الليلة أفرتنا ذلك ثم كذلك إتغلتم هذه الألتان من بعد ذلك من بعده موسى الدين كتبه كتابه دين كما خيهاي قدمه إلى كيالتان ثم تخطمها الألتان العجلة الدين أدلها المعبود كيالتان من بعده هدوم موسى تقول وأنتم إذنك أظالمونكو قرداراً أرندف ثم حتى تأثم هسين عدنا إذن مهلاك المركب والله إذن مباطئين والإذنك هذه موسى صعلنا أولي إذن عنانتي ثم كقلا أن عفونا عفيني أنكم حدينا من بعد ذلك لديك الليالشق لا شهد أن إذن سببك اللي لعلكم مذنانتين تشكرون إنه إله أمه هذا أرسل آل إيلين عفية حدات في جاننا ليس كثم لعذبا لكم نعملي والدين بنا نعمك مُوسَى الْكِتَابَ تين لَعَلَّكُمْ الكتاب والفرغانة لعلكم تحتين حدوم مصنغناي أوطور سيلج ريبا عودي كتاب كتاب راده أنا والسي الفرغان مرجزوى نبي الله موسى وحكم مرجزى بدل على وجرد فرعوة قال الله ديري إذن اعجز له أصغيره أهو عرض الله أنت إلا قبضيه دادك لرعيه قال كالنبي الله موسى اعجزاه البذن ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينا اعجزه فرببذن حياء الله مولاد قالت قال تعالى مركز ربي له واذكر بني إسرائيل حصوص يذن النعمة كلي إذ قرد أتينا موسى نبي موسى أنسي نها الكتاب كتاب قيم البذن التوراة فيها هدى ونور إلى عجل سبحانه إن أنزلنا توراة فيها هدى ونور هنون حقا اللوحة هنوله أو بعض اللوحة هنوله هي افتين حلاش هي حرام تلو كلا افتين صلو أينتظرا هاي قل ك كتاب ك السوراة النور هي افتين ك كبر هي هنونك النبي الله موسى من على جانكي والفرعون معجزة إلين موسى رسول لمدينة أشي حلق النقنيسي يا دعنتي نوريسي يا انتي كدميسي فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والغمالة ومفادعة والدمة آيات مفاصلة انت أسوى معجزارة وفرقانة وحق يا باطلك إذ كانت تسيسى نبي الله موسى تسول حقا من عند الله اللي قدري إذ انت تسيسى آل إذ سيمي يا ربنا المحدسيسين من كان معجزة لي كتابك لكم تاكدون الذي لنسي وحوالي إن الكتابك لي معجزة كوها نمتان اللي دين سيوا كلك النعمة لينا قاتل لأنه وما هضنك وإذ وقت حصوصا أتينا أنسي مي موسى النبي موسى الكتاب كتاب التورادها أنسي مي والفرقان معجزة حقية بادلك كرب حسان سي مي وحرسي مي لعلكم أذنك مدنانتي نبنوا إسرائيل ذاك الذي قد كتاب فيه المعجزات كهنوزانه انت الله وكانوا انت حقه هو هانوا نبي الله موسى ريحي اومين عمره نبي الله موسى ريحي اومين يادوا لا تعدي وقف لكري اومين او الله او الله يارك الى يدين بضابيه او يدين برواق او كتاب لي سي الى ما قونين أذن كان إلين ما كي إنا دبها خيالاً موسى الله أصلاً وذكره وعد حزوزة أو وذكر أيها الرسول الكريم وسأقول ما داها في قو موسى نبي لقومه شركوا كلاش بنو إسرائيل أيو كيري يا قوم هذا الفِزَمَعَنِ سَارَتْ قَرَابُ إِنَّكُمْ لم أَوَلَمْ تُمْدِلْ مِيَّ أَنفُسَكُمْ نَفْتِنِيَ دُونِ زَنِّ امرك الدمي الى كيالتان دمينا واحد الله قد اجتماها الهي منعيم كائدين نعميين وعلى عاصية معها حق الهل هانا انه فالدنياء لصية معها باتخاذكم يلشمين الاجلاء الدمي الى ان كيالتان ادنفتني كبض المسان افطوموا طوبت كانوا النقضة الى باريكم قرون مرغبهم Ilahdari ei kummaa virom. Ilahi ei sinä vure jinniäni, viilmaa vureni. Vaniiden kuin ma darsaniin. Ilahi ei sinä vure ottaa vutkaa. Zai, sen lauta vutkaa. Joka ei tänen bahhiin, joka ei se on Ei tänen alla kabinai. Tuvat ovi on laitkea äärimmä. Muu ei niin vaatuta ampuusakko. وعد ديبي اابودي غار ان جوكسناي وحان ديبي اابودي نغاري او جوكسناي كو وار ان ديبي غاابودين سفل لودي وا ذلك هو كميل كينا واكن امضي واكن ويل في واكر بركيفا كل قولنا ان ان ديبي اابوزين الله في أرجا دينك دي أنك سألومه، كيف كأقوى أن هذا الجسر إلى أن غشكم مفلاً دل ولا عدل نمنك يغيه اللجو أدبي اللجو أدبي توبد فقتلو دل أنفسكم نفتينا وح اللجو لذلككم من نفتي نو المجرم دل أخيراً الذين في غنم لكم ما دينك عند بعريكم خد جيناتي واحد خالي قلينا يا أنطون حتى تأتي فتابع عليكم إلى وايذن كتوبة أقبلا إنه إله هو ألا كالي آآ توب اللى توبة أقبلت بدنا الرحيم العرسوة شذانا ملك أم موسى صلى اللهضي يجين اللقوح قابي إذ وقت أيها الرسول الكريم أسيقو مادا قال موسى نبي موسى ويري لقومه شركوا ذي بني إسرائيل يا قوم قرابوا إنكم هذينك ظلمتم دولم أي أنفسكم نفتي من يا دولم سان بتي خاديكم يا العجل ديني أدل عنك يا لسان فاطومه هيدا إلى باريكم إله إيدن أبوريه هيدا كنت خبصت عطورة فقطرو ديله أنفسكم نفتينا كان ديني عبدين حد لا كدينك عبدا يا لكم سلاس آخره ذي بدن لكم يذنكا إن باريكم الله إيدن أبوريكش فتابع. إلى توبى اغبل عليكم كركينا الى ولي هو الى التوبة الى توبى اغبل بلن الرحيم علي شو شد اسمرخي لو توبت كني ارينتي اي مشى لأن كان الله موسى واختار موسى قومه 70 رجلا ويويرت هذيل على كل الى لو سكن خروه 70 كيدين خيار سن اني اتضرات ان كازايراين تورسيلا انت جينا الى ان صوتو قينا كوزو سبن خيرينا اعتذال لا وين له إله وركي ماغلو أنا ماغاش يوركي مركز رب الله تبارك سبحانه انني انا الله لا اله الا انا اخرجتكم من ارض مصر بيد شديده فاعبدوني ولا تعبدوا غيري انتن هدين لي الوركي مغلى يا إله ورلا مغلق وما كافتهما هنا حتى هنا كانوا إذا بدنا كلامهم باخيارك دو روند إلى صوت أورطي إلى مركز أو أروضي كل كاسة لغو قليلي صدواتكِ مشكلة كتير كذا قاعدي خلي جسمه تجا صدواتكِ باخيار اللغو ضري أور واصوب مشكلة ماشينو كالنقض الواد يذيه توقمو قلي الهو اوه يرى هنو قضاني كوان دبع الله يجيه نتوس هو هداد هلاو وطرقسي واجل كودي بماذي هدى هدى يدك الله إلا هيري انا غيريك اصولي اخيار نمانو صولي كو اردالا وورك يجيه اردالا هنو قضاني اللوكاك يجيه تنكب محضنكو نعمدانا كم قال تعالى الهو اوه يجيه واذكروا حصوص الب وقتنا بقولتهم تراهين يا موسى اذا بالآن تعرف مرزي يا موسى لئي يا نبي الله من الهي يا رسول الله من يا كريم الله من على الاقل ما يقراب النماذ أسنى يا قوم يؤلاء يا خنم لئي يا موسى من لئي لئي لئي لئي إذا بدروا يا فلان ما يا قوم يقراب كلما يدرشد من الشيطان حديث لك نبيني مالي في سارة وكليم الله يريل عزمي مكمي يا لا موسى لن نؤمين كوروا مين مين الله كادين وكا المغلين كي إله إني وارنتاك مالي ومحايدين قنعية حتى نرى الله إلى أنكارك جهرة الإل كل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو يا موسى ارى إلى صل او يرى الرب عار الى تراني ولكن انظر إلى الجبل فين استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى الرب به بالجبل جعله دكا وخرم موسى سائقا قال سبحانه ما راك بعي ارج الى من حملك صبها ليله الاسراء والمعراج هل ربك سماواتك اللي قولها فيي خبي أدلاك وانتك سلاب لقوشه واجبيه إلا ما أرقتي نور أنه أراه يا أركك ربا إساقي وحجابه النور, النور إشه عملك إنتظرت أصلك إنتهي نور أنه أراه لا تدركه الأبصار أو يدركه الأبصار هو اللطيف الخبيب قلك حتى نرى الله الجاهل إذا من أنت وظهرك كوان ما إلى أركدي سعملك رأي سانه دايه لهذين تأديمه الموتان إذا ضروري رؤوني واحد دفطي فأخذتكم محايد القبطي أص سائقة الضرق فهذا بدأ فلا سأقول لها جاعا لهذا فما لذا قارنا الدرب قارنا الجاع قارنا الضرق أنا الافتيماية سمدك شوقها إله الحكيمة ديقات ما يشكر لحددية ديابة دي إبرو ثلاغ الوكيد أجيك بالنبضمي فضبعتني آيه برقة بحوظة الوكيد نفوا البحضي وأنتم إذنك وتنظرون دورة مركز وحل إذن كلها أراد إله مركز إذنكو سودك دانبك أما برغضة أما جعز إذن كلها عليك ودورة يسمون سالة وفير ناجي مجمدع وبغطيان موسى نوى الاعتابين كان ينغسي كبحضي كان نوى كبحضي عن آخرهم موسى صهر موسى وفير يا ربي أتوليكنا بما فعل السفهاء منا قال ربي لو سيت أهلكتهم من قبل وإيايا أريقي إلى القرى بن قدما الله فتوليكنا بما فعل سفعون منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين لي إلى مصودرها ثم بعثناكم وإذن كاكي إني من بعد موتكم و هذا الثاني نفتاك بعضي كالقذال أنه سوى كاكعي نيوه إياه سمعا لايذين كيالي هذا النفت الذي كقبته جعدا لايذين كوري لي والذين أدراهي حديثا لايذين كاكعي والرسول كينا تسوق مديسي لايذين كو كاكعي لعلكم تشكرون ايضوا بحدا هذه و وقت حصوصا قمت يا موسى هو تنو من الروم ماينو لك عديقة حتى نر الله إلى إبان كارجنا جارة عدن أو فا غدكم أيدين قبضي أصعقت وج وانت مدينك أو ثم كجدل لبم بال ولا الله كلمة ثم أقتزلي موسى الناس من لفوديدة كم عارسي هي تجمع وكبحواء لما تيجا ركوع كوانك لينجا كوان كوي وكدور تي واختار موسى قومه سبحان الرجل تضماتا كانوا بكادورتا وانسروا احكاروا بندان اسرائيل كمالا حديروا وحيكا لو اردال كلك اخيارتي لما الموضة بغتي ثم كالجدالا بعثناكم اذن كعيني اذن نوليني من بعد موتكم كارديني كالجدال لعلكم مدنانتي انا تشكروا الىكم مجزا وبللنا عليكم لوقا لدسوه انك كما لرب تي تي مركي نبي الله موسى ليرني من حبدن حب وعمالق ليلى لا ديرن او يري انك ديرن قال لي يا موسى ان لن ندخلها حتى يخرجوا منها يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب أديك يا ربك أشياء كثيرة هذا اللي رحمي يا كنا حاكل عيكل فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تسعى غو الفسق سجن موسى سامر كلاور الرمل وحمينا أولتان أهارون أنا أول الله العالم خبئني لا أمليك إلا نفسي وأخي أنه يحرم بس أنه وعك الله أحمق لا مجهوره محارب طالب موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا الشأن عنه الجيدين وكما طالب فإنها محرمة وعالهمكما مقالدي أي كيما دين تبين أنه نقول أنه إنتهي الله أفرسنا ما حقيقة بنائي وعوايا ما شأن الله كالله أقول لأرجاء بريف أولا مرجمله حرق الممر فنقول المر قرع لي هذي الدعه ولا قال ايش الشكل اللي كان ساكي كين واكد واي ارنت سوت اي افارتن صنع مو سمات يكون انت هارون واكودن يجي لسانه نوح يجي يوشع النبي الى كان ياله اسغي اي مغله هي راه كارو وتي قال يقول لا دغلمي وانا كلكادو كل ما كي تيهاس كجيرا أفرتاً كالسنة من يكبقى عليتينا دانا نبيان الله النور موسيحا لنا ناسي جولة قرع ما أركانه وقرقه لواقلو دانونا كتاباً هاشنه مضيب قبان أو إركيا وعلى رسو ضادنا ملق نبي فو سافيا إي طايل صمان الليلة شمد رجع اللايل البيس يوم بسل اللوكين إذا قرع على أنت إي وكذا وكبقيه لكن نفط هذه المطاعم قريقي يا جبان يوميا يكلهاي من صاروا على عمر حر عدين على النشأة واللي تبعي أربعين سنة قالت عاد خذوا الحجروا ظلنا وهو سيني عليكم عليك كركينة الغمام ترون على خفيفة أقرضنا لجودة لي وأنزلنا وادجني عليكم كركينة المن حبك برشو ما بيرد معان والنظيفة يوصلوا سم الكبورة البيسة والكعساني ذي مري كلوهون من ضيبات ما سيكيسة ثلعا فزغناكم يعني ذي مكونا في نجل إلى وحوي المركة التي تسميناه وما ظلمون أنك إباننا ما ينظل من وحتى الظلم يسميسه إلى المداري قالوا المركة واقي حديث لقدسك لو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب خدل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرني فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني قلت منه قارسين كارتين قلت منه قارسين كارتين إذن إياك هائس ظلمي وقفك انقلك وقفك إياك مع السيادة إياك دنبك صمينا عذاب واجب سنة لذيه سنهر طبعايا إلى وحوية لي مر. قال تعالى ولكن وما ظلمونا أن جنما يظلم ولكن يشهد كانوا وحنا ذل أنفسهم يجعل كيان فبيالك هذا يظلمونك وابدلمون هو بعكلا سكر كذل نغلب فضلنا وحنا وسنج عليكم كرفينا الغمام ودارون عليكم المن ملاذ حب البشر سافية يواصلوا كم Kulunuunan edineni muntaivatima, seikin se on aikun, arzaknakun, edin ku arzukuna, edin ku definnej, edin sinnej, amma zalamuna, nema ei antulmi, vaikin aja se kanuua ei nolain, amfusaum, nafialtaa yaval limun, kuat zulmau, voit kuulla tuhlaa de ilgari. Tiihe aparten kisala mati. Waharun, alaihinsa lem, wahi jansi. Tiihe gamarki aiimana ei anto vaatan انتي كلاوانا ما يكون كيكون اهرتين ايه النبي الله يوشع او مركز الله عليه مصاري وفتاة اذ قال موسى لفتاه والنبي موسى لجري جري النبي اللغة لقاي لبعثان يكون اهرتين ايه يوشع انا من خلده اعلمه او الجبيه الانتو نصري يقرقر كيسي مقالب بيت المقدس اي من كان جرينا يكود اعلمه اذا عند الله جشي الى الله باشي خليه يوفري و الباب كيدجلي سي و الباب سجود يدخل الباب سجده حدا الباب كيدجلي سي سجودو سكري مغالده مغالده ديني قوه ديني و شكرا لله تعالى حدا الباب كجوجتي إلى كسجود هذه واحد الباب حدا الباب كيدجلي و هذه الهتلات حفظة الهو دمسان كارف لهو دمدهوبي قولي فعل ويقول حدات قليسين الباب في سجودة وفعل أفكم حداتك تلاتين مسألة حفظة وعن قوى يسين الدمدهوبي و أجد الدمدهوبي أخرى يقولون حكاما قم بمال و أقوى ورائي ودمده لماذا أن هذه اللي هي نسيين الباب في هذه القليل إنتهي فريستان هذا ما كسغله بالله إله الله عكسين فيرفة إنه على الله عز وجل سدولة اللي ماكي البابكي للجوال لفريستان تبضى المرسقة خطتنا صحر طيب. حدي البابكي قالوا هاي لنا حبة في شعرتك وحرمنا حبات مساقوتين كل حجرتين طيب حباتياتين كثيرة حباتياتين كثيرة حباتياتين حبات في شعرة وعادة فينا شعرة في حبه وحبات انتيني قد ناريه انتيني والله قال انتيني لكن يا ترى سباح وقولوا حبات في شعرة وهنغفنا حبات كل عجلة اما عنده قول كي نواب بدلين فعل كي نواب بدلين معا بعيد تعونا صمد اللغة كاني مدينوها لا أنك ذاقي دوادوكا هذا هذا. قال تعالى خبواه يري ودخل أيها الرسول الكريم وهذا هو إذ وقت قلنا أن بنو كنري ودخلوا جرا هذه الخريج مجالدا بيت المقدس جرا حتى قشين مجالدا وبروا قوة أرد أردين ووالجبيعي فكلوا هنا منها مجالدا حيث منلا لماشي أشيتهم دونا خردا أمد واسع وتمشلا الخقادة. حدا الباب بابك قليسين وادخلوا قرأ البابا مقالا الباب بابك سجدا إذنكوا إله سجودا شكرا لله عز وجل بما نعم عليكم من النصر والفتح تبقي يدو يدو يدو يقعان سجود وشكر لله ماذا حدا تشفين بردك وقولوا وحاسر أذن حطة إله دنب هو بنا نكاربنا أما دخولنا سجدا إذنكوا لأل بابك مقالا لأل بابك سجودا حطة دنب هو سنة دا يشين جواهر، مركز قولا وفعلا سجودك يشين بلدك، قال فينا حدا تنتراهين، نقر ولاف هنا لكم عذينك، خطاياكم واحد فكشينهلا، وعذين دافا، وسنزيدو، هنقول لنا هنا المحسنين منكم هو عذينك عذينك ملا إحسان يا ونا كرسم هيا ثوابا عظيم لنا نقول لنا يا لهموا فبدل الذين كوي وبدل ولا مو قدر صدي. قولا أري وحضتنا غير الذي في غيره من كعبة جل قيل لهم لا يري واحدتنا من كعبة جل حب حبته في جار أما حندر رمنا ولهو ران جكت جي وأنجوسا لكن لفان كرا غير الذي أمر به فعل كي سجود لييرن ملا فرنب الكعبة جل فدخلوا بلقى وأي جل يزحفون على الساين يا ربنا وربك وشرك مرو إلى عيال ما من له كاذبين فإنزلنا إسلام مركي وعن كوت على الذين كوا ظلموا إذا بدر صدق في سنتاعون إن الله كان من الصماء علك حال الله يعالي في ما فيه سببتي أيكارون مغذين يفسقون أمرك بقوك بحر حطوا نواكبا عن ودخلوا الباب جذنوا نواكبا عن كل كأمرك بعدا تكبره في خبراتك سبنتاعي وتعرض للعقاب العقابات أباً بحدي إذا حلمك سادوما المقهول لا فصورا قالوا وإذ وقت حص قلنا آمري ادخلوا قال هذه الغرية مقالدا فكلوا هنا منها مقالدا حيث ملالا ماشي أسيتم دونتان فغدا وإذ واسعة أكلا واسعا وادخلوا الباب الباب كما قال قال سجدا إذنكوا شفرا لله تعالى أسجوا ذايا وقلوا هذا حيطاتون خولنا البابا سجيا إنا البابا سجد كوك الله حضة تنديهوذنا آمن مسألتنا وعن أبوك ورسلين حضة تنديهوذوا هذا الساس يشين نغفر وعضافينا لكم أذنك خضاياكم إففلالكينا وسنزيد وعنوك الرمينا المحصيين كوا وناك أفران فوافا ليرال فبدل الذين أرداشي بدلين ونمقردر صدي قولا هذا لي بدلين وحضتنا فهيرا الذي كلمنا نهائم وحضتنا أيكم بدلين وفعلا سجونتي أي بدلين فهيرا الذي أمر بهم فبقوا صيغا فانزلنا إسلامك وعدا على الذين أرحقوا كولا فلم يقدر سلي فيتسا عذاب فعوه أن من الصماء إلك وعدا الجنة فما كي سببتي أي كانوا مرضا يفسقون أمرك وقبعا والله أعلم